العقل وما وما لما يريد والنفس قالت هل من مزيد والفعل نفسه قالت هل ممن w soku. الأقل وما وما لما يريد والنفس